بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فَمَن لَّمْ تَغَوَّرَ أَذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناه فإذا جاء قرنا وفاردت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا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 يَقُولُ رب أَنْزِلْنَهُ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا خَرِينًا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ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 بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن طاعتم بشرا مثلكم إنكم إذا الخاسرون أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما, هي هي لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي صرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فخلتهم الصيحة بالحط فجعلنهم غثاءا فبعد للقوم الظالمين أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا أرسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول ما كذبوا فأتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يملون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بآ وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عانين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 تَقْرَارٌ وَمَعِين يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُنْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَذِهِ أمةكم أمّة واحدة، وأنا ربكم فاتقوا، وأنا ربكم فاتقوا، فتقطرون أن بَيْنَهُمْ بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فريحون، فضلهم في غمرتهم حتى حي.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 وَالَّذِينَ هُمْ لا لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ لِأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 قد كانت آياته تتنا عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سائرين تهجرون أَفَلَمْ يَذْنَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ لَلْيَتْأَبَ أَمْ لَوَادِنَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُو يَقُولُونَ بِهِ جِنًّا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنًّا بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَلِ اتَّبَعْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 وَإِنَّكَ لَتَدْرُونَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخِرَتْ عَنِ الصِّرَاطِ لَا وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَنَجْوُ فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلَتَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ لَوْ أَلُونَ قَالُوا أَيْهَا مِتْنَاهُ وَكُنَّا تُرَادُوا وَعِظَامٌ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّهَا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 سيقولون لله قل سيقولون لله فأنا تسحرون بل تيناهم بالحق وإن لهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عم يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا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 أدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون علمي أعمى صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة الله وقائلها ومن وراهم برزخ لا يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازيله فأولاد هم المفلحون ومن خفت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُمْ خَسِروا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِبُونَ تَلْفَحُ وَجْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنَّ آيَاتِي تُتَلَعَلِيْكُمْ فَكُنْتُ هَؤُلَاءِ تَكذِّبُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّهُ دَنَا ربنا أخرجنا منها فإن أودنا فإن الله ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكرمون قال خسأوا فيها ولا تكرمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا فغفر لنا وارحنا فغفر لنا وارحنا وأنت خير الرحمين فتخذت لهم سخيا حتى أن ذكري فتخذت لهم سخيا حتى أن تضحكون جزيتهم <تصفيق> <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال خلنا بفتم في الأرض على الناس قائلوا لبفنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاديين قال إن بفتم إن قليلنا وأنكم كنتم تعلمون أفحسبتم؟ لَنَا خَلَقْنَاكُمْ مَا بَدَا وَأَنَّكُمْ لا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الحق الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ لَا إله إلا هو مع الله إلى هنا خرنا لا برهانا له به لا برهان له به فإنما حسابه سببه ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرّب اغفر وارحم وأنت خير الرافعين